أيام المجد ايام المجد <سؤال> ايام المجد <سؤال> المجد المجد المجد المجد المجد المجد يا ترى عندك القى خبرا عن أناس بصعيد مجدبي من رعاه الشاء عاشوا زمنا لم يسيروا للعلا في موكبي ثم في يوم أبي مشرقي جاءهم بالمجد والنور نبي لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي كيف لا أذكر أجداد لهم فتك الإعصار عند الغضب وجواد قبلت حافره لجة البحر تجاه المغرب ومدوك الصين تهدي تربها لفتانا في صحاف الذهب أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد المجد أيام المك أي المك أيام المجد نادين وذوب المجد بأدين أييا المجدناذنا وذوب المجد بأدين ياام المد أيام المد أيام الم أيام المك أيام المد أيام المد ایام المجد تنادينا وذروب المجد بأیدینا ایام المجد المجد تنادينا و... مجدي بأيدينا ورجال المجدي لنا تركوا بالضبط مشاعل تهدينا ورجال المجدي لنا تركوا بالضبط مشاعل تهدينا أيام المج أيام المجديتنا أيام أيام المد أييا المس أيام المجد تنادينا وذوب المجد بأديننا أي المجد تنادينا و... دي دي دي المجد تنادينا يا أيام بمجدي الكبرى غاب المجد وابقى الذكرى غاب المجد وابقى الذكرى. تبني في عيني سدودا ترقب دوما سيل البشرا ترقب دوما سيل البشرا يا اياما المجد الكبرى غاب المجد وابقى الذكرى غاب المجد وابقى الذكرى. تبني في عيني سدودا ترقب دوما سيل البشر ترقب دوما سيل البشر يا يوم الميلاد السامي أنت اليوم الأعظم قدر يا يوم الميلاد السامي. أنت اليوم الأعظم قدر فيك انتصر الله لبيت صر لأقصى منه المسرى أيام المج أيام المج أيام المج أيام المجد تنادينا وذروب المجد بأيدينا أيام المجد تنادينا وذروب المجد بأيدينا ورجال المجد لما تغطوا بمشاعر تهدينا وإجان المجد لنا تركوا بمشاعر تهدينا أيام, أيام المجد تنادينا جاء المجد بمولد نور دك ظلام الجهل بإيقادة دك ظلام الجهل بإقرع عاد الإنسان كإنسان يعبد رب فردا برا يعبد رب فردا برا جاء المجد بمولد نور دك ظلام الجهل بإقر دك ظلام الجهل بإقر عاد الإ إنسان كإنسان يعبد رب فردا برا يعبد رب فردا برا. لا يعرف لا تن أو عزا لا يخشى قيصر أو كسرا لا يعرف لا تن أو عزا لا يخشى قيصر أو كسرا يا أيام المجد الكبرى غب المجد وأبقى الذكرى أيام المجد أيام, المجد أيام أيام المجد أيام المجد تنادينا وضرب المجد بأيدينا أيام المجد تنادينا وضرب جدي بأيدينا ورجال المجد لنا تركوا التعب مشاعل تهدينا وإيران المجد لنا تركوا التعب مشاعل تهدينا أيام المجد أيام المجد تنادينا.